أكثر مما عمروها وجيئتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاللَّقَوِيلِ أَخِرَةً فَأُولَآئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنون.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 فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بيمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا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 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين, دينهم من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا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 ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القرب حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك, ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَارَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّذَلَّلُوهُ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلَّا وَلَوْ مُدَّبِرِينَ وَمَا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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين